يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ان من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنقنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فَأَمَنِيَ انطَرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ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 محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حرط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 م تشكرون وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يمد سطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم واتقوا الله واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولا قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه مثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لأن أقمت بالصلاة واتيت الزكاة وآمنت برسولي وعذرتهم وأقرضهم وأقرض الله قرضا حسنا لا كفيرا أدخلنكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كثر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناه وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعها ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تدانوا تطنوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أي يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أي يهلك المسيح ابن مريم وأمه ون في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصورا نحن أبناء الله وأحباؤه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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكَ وَأَتَكُمْ وَأَتَكُمْ لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آذا بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا لأقتلنك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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه. قَالَ يَا وَيْلَتَ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سُوءَ أَخِي فَأُصْبَحَ مِنَ الْنَّادِمِينَ.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 ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لا مسرفون إننا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو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 ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن ثاب من بعد غلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا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 وكيف يحكمونك وعنده التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور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 فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 وَالْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِمِّنَ عَلَيْهِ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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك واحذرهم أي أفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم.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 فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَاعِرًا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِيادِهِ فَيُصْبِحُوا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَرَافُسِهِمْ نَادِمِينَ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم إنهم لمعكم حريطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمُ ذَنِكَ فَضْلُ اللَّهِ ذلك فضل الله يأذنه ما يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهم راكعون.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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ فِي الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمنا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 ؤلاء كشر ما كانوا اظن عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ قَلَبُوا بِكُفْرِهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكليم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم غلت ايديهم غلت ايديهم ونعنوا بما قالوا بل يداهم رسوطتان بل يداهم رسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنُبَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوا لكثرنا عنهم، لكثرنا عنهم سيئاتهم، ولادخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربهم لا أكلوا لا أكلوا من ثوقيهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُزِلَّ إلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُزِلَّ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُوِّيَانَ وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئَونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَعْمَلَ الصَّالِحَاتِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِثْقَالَ إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ رُسُلَ كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريق كذبوا فريق كذبوا وفريق يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم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 وما من إله إلا إله واحد وإن لم يأته عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتوبون, يتوبون إلى الله والله غفور رحيم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 قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ وَسِيعُ الْعَالَمِينَ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, والله هو السميع العليم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 لُعِنَ الَّذِينَ كَثُرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى آلِ مُوسَى وَعِيسَى بَنِي مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزِل إليه متَّقَذُّونَ أولياءَ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ولكن كثيرٌ منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَى الرُّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيظُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنُطْمَعْ فنادوا مع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابه الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والمسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متوهون؟ وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ جُنَاحُهُمْ فِي مَا قَعِيمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ مَتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ مَتَّقُوا أَحْسَنُ والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنانه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من نعم فجزاءه مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عذر ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو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 ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعلم أن الله شديد العقاب. يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا كن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإلَى الرَّسُولِ قَالُوا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّ أَوَلَوْكَنَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبهكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ثنان حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصراط تحبسنهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن يقتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمْ أَسْتَحَقَّ إِسْمَانِ فَأَخَرَانِ يَخُوَّ مَانِ مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيَانِ فَيُخُوَّ مَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَةٌ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعَتَ دَيْنَهُ وَمَعَتَ دَيْنَهُ إِنَّا إِذَا لَمْ نَظَالِمِ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا, أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا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 وتبرئ الْأَكْمَهَ والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، فقال الذين كفروا منهم، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وَإِذَا أُحَيِّتُوا إلى الْحَوَارِينَ أَنْآمِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَ بْنَ مُعْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّرَ عَلَيْنَا مَاءً مِنَ السَّمَاءِ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 فنعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا فارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منذرها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بَنَ مُعْرِيَ مَا أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَخْذُونِ وَأُمِّي إِلَى هَٰئِنِ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَا أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَالِمٌ